يوهان كيبلر يوهان كيبلر من الآباء التاريخيين لعلم الفلك الحديث ولد عام 1571 عمل عالم فلك في بلاط الإمبراطوري رادولف الثاني حيث اشتغل مساعدا للفلكي الكبير تيخو براهي في سنواته الأخيرة في مرصده وورث بالتالي جميع الإنجازات الرصدية لتيخو براهي وبعد دراسات عدة وجهود مضنية توصل كيبلاج إلى قوانين حركة الكواكب التي تعد ركيزة في تفسير الكون حتى الآن وقد أثبت أن الكواكب تدور حول الشمس في مدار إهليجي وليس دائريا. كما أثبت أن سرعة الكواكب وهي تدور حول الشمس تختلف تبعا لبعدها عن الشمس. كما كان أول من توصل بدقة. إلى حساب خطوط الطول والعرض، وقال كبلر إن النسبة بين مربعي فترتي دوران أي كوكبين هي نفسها النسبة بين القيمة التكعيبية للبعد المتوسط لكل منهما عن الشمس.